والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم ومن ما رزقناهم يوم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 وحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك, فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون النار ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيمٍ وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون يقولون هل إلى ما رد من سبيل وتراه. و تراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين امنوا ان الخاسرين الذين خسروا الذين خسروا انفسهم وأهليهم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضل الله فما له سبيل استجيبوا لربكم استجيبوا لربكم من قبل ان يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجئ يومئذ وما لكم وما لكم ثير فان اعرضوا فما ارسلناك عليهم حفيضا ان عليك الا البلا و اننا اذا اذقنا الانسان منا رحمه, منا رحمة تَرِحُ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ